تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء من قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم محسن عمله وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات مطباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسع وهو حسيد ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابحة وجعلناها رجوما للشياطين وأعددنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم ومئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها وهي تفور فكادوا تميزوا من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم قزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نسأل الله من شيء إنهنتم إن لله في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعيد فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في ملاكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور آمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تموت ام ان من ثم في السماء ينزل عليكم حاصبه فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبل فكيف كان نكير اولم يروا الى الطين فوقهم صافه يميقهم ما يمسكهم الا الرحمن انه بكل شيء مصير اما هذا الذي هو جنود لكم ينصركم من دون الرحمن الكافرون إلا في غرور أم هذا الذي ينزحكم من أمسك رزقه بل لجوا في عدو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع واللبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذاكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا, وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل لرأيتم من نهلك الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلم فستعلمون من وفي في ضلال مبين قل أرأيتم من أصبح ماءكم رم فما يأتيكم ماء إلا عين نون والقلم وما يصون ما أنت بنعمت ربك بمجنون وإن لك لا غير ممنون وإنك على خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربكم وأعلم بما مضى على سبيله وهو أعلم بالمبتدين كذبين وذلوا وتهينوا فيتهينون ولا تطيع كل ولا تطيع كل في مهين أما ذم شائم بنميم من نعيل الخير معتد أفيم عتلين بعد ذلك ذنيم أما كان ذماني وبنين إذا تطلع عليه آياتنا قال ساطير الأولين سيسمه على الخربون إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا لا يصدبونها مصحيين ولا وقاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صالبين فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخل النهى اليوم عليكم مسكين وغلوا على حردهم قادرين فلما رأوها قالوا إنا لطلون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم قل لكم لو تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين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 كذلك العذاب ولا عذاب الآخرة يكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتابهم فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سألهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستقعون قاشعة النبصام ذهبهم ذلا وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون بذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمني لهم من نكيد متين أم تسألهم مجرم فهم من مجرم مدخلون أم عيونهم الغيب فهم يكتبون فأصبر لعك مربك ولا تكون كصاحب الحوت النادى وهو مكلوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذنوم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفضوا ليزلقونك بأمصارهم لما سمعوا ذلك ويقولون ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين الحاقة ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ كذب الثمود بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما يعادهم فأهلكوا بريحهم صرصر عاتية سفرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل سرى لهم من باقية؟ وجاءا أسرع ومن قبله والمؤتفقات من الخاطئ. فعصى رسول ربهم فافضهم مغنة الرّابية. إن لما طول الماء حملناكم في الجارية يجعلها لكم تدقرتم وتعيها دون واعية. فإذا نفخ في الصول نفخت واحدة وحملت الأرض والجبال فذكّذ ذكّت واحدة. فيومئذ وقعت الواقع وشقت السماء في يومئذ وهي والملك على أرجلها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ ما تعظون لا تفام يومكم خافية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 سأل سائل معذاب واقع للكافرين ليس له مدافع من الله للمعارس تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمه وتكون الجبال كالعين ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤهيه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه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 أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغامراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُقَرَّبُونَ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُطْعَيِّنِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزًّا أَيَوْفَىٰ مَعَ كُلِّ مِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ فبرهم يخوضوا ويلعبوا حَتَّى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الْأَجْدَاثِ سراعا كَأَنَّهُمْ إلى نصب يُفْضُونَ قاشعة أرصارهم ترهقهم ذِلَّةٌ ذلك اليوم الذي كَانُوا يوعدون إنا أرسلنا نوحا إلى قومه يننزل من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا إني لكم نذير مبين أن صدقوه وأطيعون يوثل لكم من ذنوبكم ويأخذكم إلى جل مسمى إن جل الله ذا جل وآخر لكم أنتم تعلمون قال رب إني دعوت قوم ليلًا ونهارًا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتقف لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستوشوا في أبهم واستوشعوا في أبهم وصروا واستكبروا استكبرا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني لهم أسرار دلهم إسرارا فقل دست أوفر ربك منه كان غفرا يرسل السماء عليكم درارا ويمددكم بأموال وبنين وجعل لكم جنات لكم منهارا ما لكم لا ترجون الله وقارا وقال خلقكم مطمارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات من طباقا وجعل القمر فيهن نغرى وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم بخراجا والله جعل لكم الأرض بساقا لتسلكوا منها سبولا وانفجاجا قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزدوا ماله وولدهم إلا خسارا ومكه مكرا وكبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم لا تذرن ودا ولا سواع ولا يبوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما فطيئاتهم اغرقوا فودخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصرا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك ينتظرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفل لي ولوالدي ولما بيت بيتي والمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد بِهِ به ولن نشرك بِرَبِّنَا بربنا وَأَنَّهُ تَعَالَى تعالى جد ربنا ما صَاحِبَةً صاحبة ولا ولدا وَأَنَّهُ كَانَ كان يقول عَلَى على الله شططا وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان ججال من الحين سيعوذون من الجن فسادوهم رهاقا وأنهم ظنوا كما يبعث الله وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليات حرسا شديدا وشوبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا لا ندري يشر نريد بما في الأرض يمراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومن دون ذلك كنا قرائق قددا وأنا ظننا لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخصا ولا رهقا وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن نسلم فولئك تحرى رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وَإِلَّا لو عَلَى على الطريقة لأسقيناه ماء غدقا لفتنهم فيه ومن يعرف عَنْ ذِكْرِ عن ذكر عَذَابًا يسلك وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ وأن المساجد لله فلا مع اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا وأنه لما قام عبد الله يدعوه اللَّهِ يكونون عليه لبذا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أهلك ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من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 إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يصفه وينقص منه قليلا أوزد عليه وربط القرآن تغطيلا إن سنلقي عليك قولا ثقلا إن ناشية الليل يشد وطأه وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا وذكر اسم ربك وتبدل إليه تبتيلا رب المشرف والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجوهم هجرا جميلا وبرني والمكذبين وللنعمة, وللنعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أمكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا مشاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعنص فرعون الرسول فأخذناه أخدا وملا فكيف تتقوني كفرتم يوما يجعل الملدى نشيبا السماء مفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقومي أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله مقدر الليل والنهار علم أن لا تحصنه فتاب عليكم فقره ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله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 يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنون تستكثر ولربك فاصبر فإذا نطر في النقو فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يقمع النزيد كلا إنه كان لآياتنا عاندا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدم فقتل كيف قدم ثم قتل كيف قدم ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبثر ثم ادمر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأسليه سقر وما أثر كما سقر لا تبقي ولا تذر نواحة للمشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كذروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ليس الذين هؤوت الكتاب واسداد الذين آمنوا إيمانا ولا يقتبل الذين هؤوت الكتاب والمؤمنون واليقول الذين في قلوبهم مرض واليقول الذين في قلوبهم مرضون والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يظل الله من يشاء وأهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر الصبح إذا أسفر إنها لا يحد الكبر نذير للبشر لمن شاء منكم من يتقدم ويتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب الجميل في جنات يتسألون عن المجرمين ما سلككم في سقر.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 كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكره فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ولن نجمع عظامة بل قادرين على أن ننسوا يبنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يوم إذن أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يوم إذن المستقر ينبأ الإنسان يوم إذن بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصير وله ألقى عذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وطرآنه فإذا قرأناه فاتبعوا قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتظرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاطرة كلا إذا بلوت التراقية وقيل من؟ راق وظن أنه الفراق والدفت الساق بالساق إلى ربك يوميذن المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمقى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى هيحسب الإنسان وإيطرك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأموثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى هل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إن خلقنا الإنسان من نظفات نمشاج نبتني فجعلناه سميعا بصيرا إن أديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إن اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاج هازا كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالندر ويخافون يوم كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا نخاف من ربنا يوما عدوسا قد طريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمس ولا زمريرا آنية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تدليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة ما قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا وكان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى السبيلة ويطوف عليهم بلدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلاء ما وَإِذَا مِئْتَ ثَمَرَاتٍ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُوًّا سَقَرًا مِّن فِرْقَةٍ وَصَقَرًا رَّبُّ مُشْرَبًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُورًا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا فاصبل لِحُكْمِ ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا وذكر اسم ربك بكرة واصلا ومن الليل فاسجره وسبحه ليلة طويلة إن هؤلاء يحبون العاجلة واذرون وراءهم يوما ثقلا نحن خلقناهم وشدنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا مثالهم تبديلا إن هذه فما شاء اتخذ إلى ربه وما تشاءون إلا يشاء الله إن الله كان عليما حكما يدخل يشاء والله لمن أعد له عذابا أليما. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا والملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما تعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل وقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما ذرا كما يوم الفصل ويلو يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويلو يوم للمكذبين ألم نخلقكم من ماء إمّهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقد أمنا فنعم القادرون وإلّي يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأموات وجعلنا فيها رواش شامخات واسقيناكم ماء فرات. ويلو يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى غل ذي ثلاث شعب لا ظلين ولا يغني من اللاب إنها ترمي بشار كالقصر كأنه جمالة صف ويلو يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتدرون ويلو يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيدهم فكيدون ويلو يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إن كذلك نزل المحسنين ويلو يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويلو يومئذ للمكذبين وإذا أقيروا لَهُ مُرْكَعٌ لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُصْرَفَاتِ مَا فَجَعَلْنَاهُ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ الْفَافَةِ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابه وكذبوا بغياتنا كذابا وكل شيء نحصي كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائقا وأعنابا وكواعب تراب و كأسان ذهق لا يسمعون فيها لغة ولا كذبا جزاء من ربك عطاء حساب رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابة يوم يقوم الروح والملائكة صف لا يتكلمون إلا من نذن له الرحمن وقال صوابه ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مابا إنا أنبغناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا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 أَإِذَا كنا عظام النخره قَالُوا تِلْكَ إِذَا انكره خسره وانما هي زجره واحده فاذا هم بالساهره هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب الي فرعون إنه طغى إِلَى انه إِنَّهُ فقل هل لك الا تتزكى ربك فتقشعم فكذب فقال فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم شد خلقاً من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعها والجبال أرساها متاعاً لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطوامة الكبرى يوم يتذكر للنسان ما فأما من طوى الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة يين مرساها فيما أنت ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنتم ذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبتوا إلا عشية أو عبس وتولى جاءهم لعمى وما يريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما ما جاءك يصعى وهو يخشى عن تنهى كلا إنها تذكر فمن شاء ذكرى في صحف مكرمة مفوعة مظهرة بأيدي سفره كرام برره قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم ماته فأقبره ثم إذا شاء أمشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شقاغنا الأرض شقا فانبتنا فيها حبا وَعِنَبًا وَقَبًّا وَزَيْتُونًا وَلَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبَّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِيَنْعَامِكُمْ فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من نخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه بكل مرء منهم يوميذهم شأن يغني وجوه يوميذ مصفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يوميذ عليها غبرة ترهقها قطرة أولئك هم الكف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 إنه لقول رسول كريم ذي قوة ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالوفق المبين وما هو على الغيب بغنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إنه إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين